قَالَ كَذَلِكَ اتَّتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَن أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى فَلَمْ يَهدِلَهُم كَمْ أَهلَكناَا قدَلَهُ مِنَ الْقُرون يَمشود يَمْشونَ فيِي مَسكِنِهِم إِ فِي, في ذَِكَ ل آيَاتِ لِؤُولِدُّهَا. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لَزَامًا وَأَجَلٌ مُسَمًى فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنَ الآنَاءِ إِلَيْهِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَا فَنَهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى وَلا تَمُدَّ النَّعَيْنِكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا زهرة الحياة الدنيا لنفكنهم فيه ورزق ربك خير وأباقى وأمر أهلك بالصلاة واصفر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وَقالَاوا لَْ لَا يَأتنَ بِآيَةٍِ مِر رُوَبِّه أَولَمْ تَأتِهِمْ لََججِنَةُ مَا فِي الصّحُ فِيأُولَا وَلَوْأَنَّ أَهْر لَكْنَهُمْ بِعَذَابِ مِنْ قَبْلِهِ لَ